بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويمتم نعمته عليك وعلى آل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 زايلين اذ قالوا ليوسف واخوه ام ب الى امينا منا ونحن اصبه ان ابانا لفي ضلال مبين او فأو اطرحوه يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا ثفوا والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطوا بحب السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن aan jouw sef, want nou le naoschun. Aarzله معna, want قال, en nie, وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونأم عصبة إنا إذا لخاترون فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ وَأَوْعَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْحُرُونَ وَجَاءَ أباهم عشاء يبكوا قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت تياره فارسلوا والدهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا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 ولما بلأ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 119. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء 111. إلا أن يسجن أو عذاب أليم 112. قال هي راودتني عن نفسي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 وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم نوسف أعرض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 قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متن وآتت كل واعدة منهن سكينا وآتت كل واعدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هذا بشرا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ قالت فذلكن الذي لُمْتني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا لم يفعل ما آمنه ليُسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهدين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 ودخل معه السجن فتيان قال اعدوه ما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رَأْسِهِ قضي الْأَمْرُ الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أَنَّهُ ناجم انه من عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث أعلام وما نحن بتأويل الأعلام بعالمين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 ولات خضر واخر يابسات واخر يابسات لعلني اوجه الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما أصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأ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 وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال النساء. 111. قطعن أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي ربي بكيدهن عليم 113. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا عاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة سوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائل الْأَرْضِ إِنِّي حفير عليم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 ما جهزهم بجهازهم قال توني بأخ لكم من ابيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم لكم عدي ولا تقرضون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفِت يجعلوا بضاعتهم في رعالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيم قالوا يا أبانا من عم من الكيل فأرسل معنا أخانا، فأرسل معنا أخانا وإنا لَهُ لعافرون قال أل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا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 إلينا ونمير أهلنا ونحفر أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤذر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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن العكم إلا لله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 إلا عاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأتوا منه خلصوا نجيا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 يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا إلا بما علمنا وما كن عَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْأَيِّ وَالَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف عَرَضًا تكون عرضا مِنَ تكون من الهالكين قال إنما أشق بتي وعزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجزي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِهُ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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فاذقوه على وجي ابيات بصيرا اتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله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 هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين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 أخرجني من السجن وجاء بكم من البذو من بعد أن ندغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو عرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر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 لا اله وهم مشركون افامن ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغتة وهم لا يشعرون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 تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء, وتفصيل كل شيء وهدى كل لقوم وهو